وَالسَّمَاءِ إِذَا تُبْدِئُ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَرَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَفْكٍ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ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 124. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 125. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ওশি وَفِي শুষি افلا تنظرون و في السماء رزقكم وما تعدون ف ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون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 ثمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في فرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم